سبعة عشر استمع إلى النص ثم قرأه هذا هو حي بيتي في هذا الحي وبجانب المدرسة هذا الشارع كبير وتوجد المدرسة على الشارع الكبير هذا البيت أزرق البيت الأزرق بجانب البيت الأحمر والبيت الكبير خلف المسجد المصنع على الشارع الصغير الموقف أمام المصنع وبعيد عن المدرسة البيت الأزرق قريب من البيت الأبيض